الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أسك صلاتي وسلامي على رسول الله أسك صلاتي وسلامي على رسول الله في ظلام الكون شمس أشرقت فيه بعدما ما ما تنتقولو ب جئت تحيينا يا ختم الأنبياء نورا وضيا يا ايشان في عش فعا جئت بالاسلام ديننا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أصك صلتي وسلامي على رسول الله، أصك صلتي وسلامي على رسول الله. إفرحيا طيبة أنت دار نبينا، لو يفيض الشوق إليك من يداوينا دعونك يا مجيب، أن نلقى الحبيب يا نبي مهما تغيب.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 جاء المختار خطاب من نور وهدى فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله قد جاء المختار خطاب من نور وهدى فهدى للإسلام عبادا بكتاب الله انطث يا بدري التمام يا نبي سلام أنت يا خير الآناب نجمنا في لا يلي <تصفيق> الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله اسكن صلاتي وسلامي على رسول الله اسكن صلاتي وسلامي على رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الحمد لله لله. رسول الله. رسول سنت دانلود